أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَنَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ أَمْ مَنْ للكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود للكتاب لو پاورا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق قليل I no, don't no, no. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أَمْ قَالَتِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أي I'm a girl judged Only... u Oh, I'm good. شابت قلوه قد بينا الآيات لقوم يوكن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 Oh Yeah. تنفعها شفاعته wa id ja'alna al bayta manfa ba tal Oh Oh or... i أطله إلى عذاب O I U on Belna in يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم صلوا على الله العظيم